إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسوا إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفد هذا الحديث أنتم مذهبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا اذا بلوت حنقا فلولا ونحن اقرب اليهم منكم ولكن لا تبصرون فلرا اين كنتم غير مدينين ترجعون اَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَحْمَنٌ وَجَنَّةٌ نَعِيمٌ وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ وادينا فرحا هو ريحان وجنتنا اما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين جئنا الضالين سنزل من حنين وان ام كذبين الضالين فنزل من حميم وتصرية جحيم سبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم له من فالسماوات والارض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير